واستبني نعم. نعم لا لا باستكون نعم ايه نعم من اهل الاثر اتابعي اخيار من اهل الاثر اهل الاثر بس <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى في منظومته السفارينيه في الكلام على الايمان ايماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل الكلام على الايمان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 فهما من باب اذا اجتمع اخترق واذا اخترق اجتمع حطوا بالكم لهذا اذا لا تقل الايمان غير الاسلام ولا تقل الايمان هو الاسلام اذا أطلقت اخطات فلا بد من التفصيل التفصيل هو ما سمعت الاخ عند العمود انتبه ان ذكر في سياق واحد انفرقا فالإسلام غير الإيمان وإن خرج أحدُه الاخر الآخر فالإسلام هو الإيمان والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة جبريل في نعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبرني عن الإيمان فأخبره بما يخالف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 وقال في الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولون الآخر والقدر خيره وشف أفهمنا الآن؟ طيب وإن ذكر أحدهما منفرد عن الآخر دخل هذا في هذا مثاله قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا الإسلام دينا الإسلام هنا يشمل ها؟ الاسلام والايمان فاذا قال قائل من قال ان الايمان دين يقول قاله النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال اتدعون من ساء قالوا الله ورسوله اعلم قال فانه شيخ آتاكم يعلمكم دينه ومن علمهم الايمان اذا رضيت لكم الاسلام دينا يشمل الايمان والإسلام صح لانهما ذكر في سياق واحد ذكر في سياق واحد لانه ذكر افرد احدهما الآخر اذا اذا غلط فنبهوني فاني اغلط احيانا سهوة واغلط ولا واتعمد الغلط احيانا امتحان لكم انتبهوا لهذا. طيب نقول الإسلام هنا يشمل الإمام ليش؟ لأنه أفرد، أفرد واحد. وقال إن الدين عند الله الإسلام. ها. يدخل يدخل الإمام. لأن الإمام من الدين لا شك. فأما إذا ذكر في سياق في سياق واحد فهما كما قلت لكم يفسر الايمان بتفسير والاسلام بتفسير فان قال قائل قال الله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا تلقونوا اسلمنا ولما يصل الإيمان في قلوبهم ما الجواب عن هذه الايه نقول نعم ذكر في سياق واحد ففرق الله بينهما وقد اختلف المفسرون في هؤلاء الاعراب هل هم مؤمنون ضعيف الإيمان أو هم أم هم منافقون فمنهم من قال من المفسرين من قال إنهم منافقون وقالوا إن قولهم إن قوله ولكن قول أسمى يعني الاسلام الظاهر فإن المنافقين مسلمون ظاهرا ومنهم من قال بل هم مؤمنون بل هم مسلمون حقيقة لكن إيمانهم ليس تاما لم يتعمق في قلوبهم بدليل قوله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما هذه تدل على قرب الشيء حكرة لما تدل على قرب الشيء كما قال تعالى بل لما يذوق على قرب وكون الإيمان قريبا من دخول قلوبهم يدل على نفاق عنه لأن المنافقين نفى الله عنهم الإيمان نهائيا فقال ومن الناس من يؤمن من يقول آمنا بالله من الاخر وما هم بمؤمنين وهؤلاء لم يؤمنوا بالله لمنعه بل قد لما يدخل الإيمان في قلوبهم وهذا هو الاقرب هذا هذا القول الثاني أقرب من الأول وإن كان الأول محتمل طيب إذا هنا فرق بين اسم الإيمان ها طيب وقال الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هذه الايه استدل بها بعض الوهله من قال ان الايمان هو الاسلام مو الله قال اخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين والحقيقه ان هذه الايه دليل ان هذه الايه دليل عليهم وليس دليل لهم انتبهوا يا جماعه افهمتم اصل المساله هذه الايه استدل بها من يقول ان, الإس... إن الإسلام هو الايمان مطلقا قال لأن الله قال فيها فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين واقول إنها دليل عليهم وليست دليل الله. كيف كما وجدنا فيها غير مسلمين قال غير بيت من المسلمين والبيت وبيت نوح. ومن بينهم امرأة وامرأته ليست مؤمنة ولكنها مسلمة ولهذا قال الله تعالى وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح. الله مثلا الذين كفروا وامرأة نوت كانت تحت عبدين من حبابنا صالحين فخانتهما اي أي الاسلام الإسلام وهما كافرتان عرفتم يا جماعة فامرأة نوت كانت كافرة هلكت مع في فالآية فيها أن البيت مسل لكن ليس فيها أن من في البيت مسلم اليس كذلك؟ إذن ليس في البيت الدليل على ما ذهبوا إليه بل نقول إن الآية تدل على أن الإمار غير الإسلام يعني الله أخرج من كان فيها من المؤمنين وبيّن أنه لم يوجد في هذه القرية كاملة ورسوله مدعوه لم يصل منهم أحد إليكم أيها الدعاة الآن واحد منا إذا دعا ولم يستجب الناس له مئة في المئة قال هؤلاء الناس ما فيهم خير ما عاد يدعوه مرة تانية وهذا رسول بقي ولم يسلم من القرية إلا بل لم يوجد من القرية بيت مسلم إلا بيته نوح العصادسان كان بقي في قوله. ألف سنة إلا خمسين عاما وما آمن معه إلا قليل وهو رسول يأتي بالآيات أما نحن فالإنسان إذا دعا ثم دعا ثم دعا ولم يجب استجابة المائة المائة استحصر وزعل وقف وهذا خطأ أبعي إلى سبيل ربك وأنت ما أجعر هذا كل حال اذا يا أخواني الخلاصة لما إذا سئلنا هل الإيمان هو الإسلام أو غيره إن قلنا هو الإسلام أخطأنا وإن قلنا غيره أخطأنا وإن فصلنا اصبنا طيب التفصيل إن ذكر جميعا في سياق واحد فهما مفترقان وإن أفرز احدهما عن آخر فهما مسمعان أو دمان واحد هذه أحد ثانيا هل الإيمان تصديق القلب وإقرار القلب واعترافه فقط أو شامل للإيمان للتصديق وملزوماته أو مستلزماته ها؟ الثاني من الأول الثاني الإيمان أصل هو التصديق لا شيء في القلب أنت عندما تقول آمنت بالله لا تحس إلا أنك أصارت به في قلبك فالإيمان في القلب هذا هو الأصل لكن الإيمان شرعا أوسع من الإيمان لغه أوسع من الإيمان لغة وهذا من الغرائب لان القاعده المقرره ان المصطلح الشرعي اضيق من المصطلح اللغوي صح المصطلح الشرعي اضيق من المصطلح اللغوي الذكاء في اللغه النماء وفي الاصطلاح ماله الخاص الطهاره في اللغه النظافه وفي الشرع نظاره خاص السراء في اللغة الحديدد وفي الشرع دعاء خاص الحج في اللغة في القصد وفي الشرع قصد خاص لكن الايمان في اللغة التصديق ولا يشمل الاعمال الظاهره وفي الشرع يشمل التصديق والأمان الظاهره إذن فالمصطلح الشرعي في باب الإيمان اوسع منه لغة على خلاف المعهون كده عبد الله معنى. ماذا قلت <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم ومثلت على هذا في ما ها؟ دا دانا فيه ما ها؟ اقول دا انا فيه وما فيه لكن هل انا مثلت يا ولا لا ما مثلت شوف يا جماعه هذا علم كثير وهو معنا بحارف مجل أنا مثلت بالطهارة وبالصلاة وبالزكاة وبالحج أربعة أمثلة لا أنا أقولك هل مثلت بهذا بأمثلة تقصد هذا طيب على كل حال الإيمان في يشمل التصديق والإقرار الحاصل بالقلب ويشمل أيضا ما يلزم منه من الاعمال الصالحة والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو ستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأذناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان قول الله الله اعتقاد طيب قول بالجسم طيب أذناها إماطة الأذى عن الطريق عمل للجوال والحياء شعبة من الايمان هذا عمل قلب هذا عمل قلبي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشره هذا اعتقاد قلب اعتقاد قلبي و... وفي القران قال الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم قال المفسرون أي صلاتكم إلى بيت المقدس والصلاة عمل فصار الايمان في الشرع يشمل اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح ولهذا قال المؤلف ايماننا قول وقصد وعمل ثلاث أشياء قول مثل لا إله الا الله قص لا الاعتقاد ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم لا اخر عمل وأثنىها إيمانه الاداء عن الطريق ف الإيمان يشمل الثلاث قدها نعم القول باللسان والعمل بالجوال كلها تسمى إيمان طيب كون الاعتقاد ايمانا فواضح لكن كون العمل ايمانا لانه لم يحملني عليه الا إيش؟ الايمان اتقال لي في قلبي لولا اني اعتقد الثواب في اماطه الأذى عن الطريق ايش نعمت كان عملي عبثا لولا اني اعتقد اني, أني اثاب على قول لا اله الا الله نعم ما قلته لن يكون عبثا فلما كان هذا العمل نتيجه للاعتقاد التام في القلب صار ايمانا صار ايمانا وه وهذا واضح طيب هل احد خالف اهل السنه في هذا نعم خالفهم طائفتان متطرفتان الطائفه الاولى ونحن لا نذكر الا اصول الطوائف لان التفاعات كثيرة الطائفه الاولى قالت ان الايمان هو اعتقاد القلب فقط فمن كان عنده اعتقاد تام فهو مؤمن كامل الايمان وان زنى وسرق وشرب الخمر ولم يزكي ولم يحج ولم يصنف فهو مؤمن كامل الايمان ايمانه كايمان محمد وجبريل وميكائيل ولا يدخل مهما عمل من المعاصي وهؤلاء هم المرجئه هم المرجئه وقد اناهم من القيم رحمه الله في قوله في النونيه والناس في الايمان شيء واحد كالمشط عند تناثر الاسنان المشطي أثنانهم ها. سواء يقول الناس لمن شيء واحد أكسق الناس وأطوى الناس كلهم واحد في الايمان بسعو الله العالم غريبة إذن اللي الذي يشرب الخمر ويسرب ويزمي ويكرب ويخون لكنه أؤمن بالله وينتسر للإسلام عندهم انه ايش مؤمن كامل الحجه والله يقول ان من قام في اناء الليل ساجدا وقائلا ليحفظ الاخر ويزور رحمه ربه كما ليس فعله هل يسويها لا يسويها لكنهم يقولون المؤمن يستو يفائل يستو... يستو... كبير عندهم مؤمن كامل الايمان ولا يستحق دخول النقل ولا يستحق العقاب هؤلاء يستحقون لأهل العصر هؤلاء ما استحق لهم استحق الفسق من الاصرار تنهى عن عن فسق يقول انا مؤمن كامل الايمان على راي على رأي المرجئه وانا اقول لكم ثلاث جنات افهموها ثلاثينات جهميه جبريه مرجعه كلها وصف لمنصوف واحد الجهميه هم باعتبار الصفات الصفات الله عز وجل معطله منكره يمكنها الصفات هم ايضا جبرية في اعتبار هذا يقولون إن الإنسان مجبر على عمل ما يبذل الصبر. فلو وجدنا شخصين ينزلان من السقف، أحدهما ينزل بتوأة درجة ترجة، والثاني دفعناه من أعلى الدرجه وعجز نفسه. يقولون الكل، الكل سواء، كلهم مجبرون. الثالثة الجيمة الثالثة مرجع الإرض يقول الإيمان هو اكراه الإنسان بقلبه ونحن نلزمهم أن نقول لهم إن, إن إبليس عندكم مؤمن كامل الإيمان لأن إبليس مؤمن بالله إلا غير مؤمن مؤمن بالله يسأل الله يقول الله يقول ربي انظرني نعم فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان موحد ولغه الموحد موحد لانه مؤمن بالربوبيه طيب هؤلاء لا شك ان قولهم جانب للصواب اذا قيل لهم في ايات وفي احاديث فيها وعيد ومن يقتل مؤمنا متعمرا فجزاء جانب مقال فيها قال هذا للكاف من يقتل مؤمنا وهو كافر هذا اسم يقول نقول هذا التحريف لأن الله علق هذه العقوبه على وصف وهو القتل وأنتم ترقصم هذا الوصف جانبا واتيتم بوصف جديد وهو الكفر اين الكفر ما في الكفر فالقوا الوصف الذي رتبت عليه العقوبه واتل في وصف جديد ونظير هذا قول بعضهم في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه قالوا من جحدها من جحدها فالغوا الوصف الموجود واعتبروا الوصف المفقود اين دخول الجحد غير موجود ثم نقول لهم اذا جحد وجوب الصلاه ولو كان يصلي الصلوات الخمس كل يوم فهو كاف فأنتم الآن الغيت الوصف الموجود الذي أرتب الشارع عليه الحكم وأتيتم بوصف مفقود جديد من عندكم ومثل هذه الأشياء يعني إذا تاملتها سبحان الله عرفت أن التعصب للقول سبب للظلام وأن الإنسان ينبغي أن يستدل ثم يعتقد لا أن يعتقد ثم يستدل لأنك إذا اعتقدت ثم استدلت تلوي عناق النصوص عن لتوافق مع اعتقدت لكن إذا استدلت اولا ثم اعتقدت بنيت عقيدتك على الدليل ومشيت مع الدليل وأنا اسال الله ان يعفو لإخوان العلماء الساتقين واللاحقين الذين يعتقدون أشياء ثم يحاولون لن اعناق أعناق النصوص إلى ما يعتقدون وهذا لا شك انه خطر أنت الآن تؤمن بأن الاحكام ردها إلى الله إلى من؟ إلى الله إذا حكم الله أو رسوله بحكم لا تستحي أن تطبقه ولا تخجل، ولا تهيئ الحكم ليس إليك أنت, أنت مؤمن. حكم الله على هذا بالكفر كالكافر ولا تبالي حكم الله على هذا بالإيمان قل مؤمن ولا تبالي اما تقول لا اتحكم انا اعتقد انه هذا ليس بكافر او هذا ليس مؤمن هذا ليس عليك وهذه مسألة ايضا احب ان ننتبه لها طالب العلم ان يجعل الدليل متبوعا لا تابعا وان يحذر من ان يلوي اعناق النصوص الى رايه فان هذا على خطر عظيم ولهذا جاء بحديث من قال في القران برايه فليتبوا ما قاده من النار اترك القران بما دل عليه واخذ خذ بما دل عليه و كذلك السنه طيب الان الايمان عند اهل السنه و قول وعمل واعتقاد نعم نعم إيه نقول الإسلام هنا يشمل لا. إن الآية هذه إن الدين عند الله الإسلام يشمل الإيمان والإسلام فأنا اعتقادي بأن اعتقادي بالله بالإيمان والأ... بالله من آثار الكتب ورسله هذا الدين يعني في لي أن نجعل أن أن نجعل الإيمان بدل الإسلام. <تصفيق> <تصفيق> أنا الكلام على أن كلمة الإسلام هنا تشمل نعم نستجل بها نقول هذه الآية تشمل الإيمان والإسلام بمعنى أن الإيمان داخل في ولا لا نقول لمن خارج لأن... لأنك لا بد أن تعتقد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم الآخر طيب أنت الان... الإنسان إذا قال أنه مؤمن وش أشغف لأنه ما... ليس عنده الاعتقاد ولا, ولا مؤمن عامل اسألك، هه، إيش طالق؟ الأسلاب الآية على أن قوله تعالى أن الدين عند الله الإسلام يشمل الإسلام اللي هو ال القيام الصلاة وإيتاز وإيتاز زكاة سمن المرضى والحج والحج البيت ويشمل الايمان اللي هو الإيمان بالله وملائكته وكذبه ورسله كلها دين قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبير وأتاكم ويعلمكم دينكم فكلها الإيمان والإسلام والإحسان كله دين نعم ايش حكم حكم من أوه. الفرق هذه فيها كافر وفيها فاسق وفيها معدور يختلفون ما يمكن نحكم بحكم واحد على الجميع الكافر هو الذي علم الحق واصر على خلاف وكذب به والفاسق هو الذي دون ذلك يعني قريب لكنه عنده شبهه والماذور هو الذي اجتهاد ولكنه لم يصل اجتهاده الى ارهاب وهناك اشياء ما يمكن فيها الاجتهاد اشياء واضحه بينه لا يمكن ان نقول يا بالاجتهاد هذا يكون المخالف لها معاند يعني مثلا ثم استوى على العرش إذا قال أنا والله ما اعرف لا استوى بمعنى الثبوت ماذا ماذا ماذا ما نقول لهذا الشخص هل نقول انه معاند او نقول انه معذور معاند لاش لاننا لو قلتمها لم ياتي لنا بدليل واحد من اللغه او من القران او من السنه على أن نستوى إذا عدت بعالها بمعنى استولى ما استطاع أن نأتي بدليل أبدا ليس عندهم إلا هذا الدليل الذي يقول فيه القائل قد استوى بسع على العراق من غير سيف أو جمل مهرام زي من القائل لا ما هو الأخطى الذي يقول ان الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل دليل هذا القائل مجهول مجهول كيف نقبل؟, كيف نقبل قول شخص مجهول ونجعله دليلا على الكتاب والسنه لنبطي دلال كتاب والسنه علشان رأي علشان قول شخص مجهول انا لو اعارض قول رجل من الناس بقول رجل مجهول ما استقامت لمعارضة ولا قبلت مني المعارضة كيف اعارض القرآن بقول شخص مجهول نعم هذا واحد ثانيا استوى بشكم على العراق لنا أن نقول استوى هنا بما نعلم استوى بما نعلى لأن الاستلاء الكامل علو اليس كذلك قولوا لي جماعة ولا توافقون قولوا لا إن كانهم صحيح الاستلاء الكامل يعتبر علو وسيطره فما نستوى عليه يعني علا عليه. ثالثا ان على العرش ممكن يستوى العرش استوى على البعير رجل استوى على البعير ممكن لكن العراق يمكن يستوى عليه الإنسان بما يعلو عليه علوا حسيا يعني يركب العراق ما يمكن فالمهم ولا طيار حتى الطيار هو في بالنسبه العراق على كل حال الان هذا الذي يعارض في الاستواء يا اخي نقول هذا معاند معاند ثم إن استلزم عناده هذا مقالة كفر فوقر ثم مرجع إما لتغييبهم جانب الرجاء وإما لتأخيرهم العمل عن الإيمان أخروه عن درجه الإيمان وقالوا العمل ليس من الإيمان وينصح الوصول تقوي امانينا ولا مخلوق فإنه قيد مخلوق ولا قيد الطاعات فكان لنا نعم وكل قران كل وكل, وكل قرآن بس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن مذهب للسنة وجماعة أن الايمان قول وقصد وعمل لا الآن ما هو أن الإيمان قول وقصد وعمل القول يكون بعيش. السؤال الخاص طيب العمل والقصد بقلق ما هو الدليل على أن الإيمان يتضمن هذه الثلاثة نعم <تصفيق> هذا عمل قلق الدليل على قصد على ان الايمان يكون بالقصد اي بالنيه حسنة. طيب خالف السلف في هذا طائفتان نشان لا نعم, نعم. والثاني ماذا كنا عبدالله طيب نذكر ان شاء الله في هذا السلف هذا طائف ثاني الطائفة الأولى المرجئة الذين جعلوا الإيمان مقتصرا على القصد فقط وقالوا متى اعترف الإنسان بقلبه بالله عز وجل فهو مؤمن سواء عمل أم لم يعمل أم لم يعمل والثانية فأفضل أخرى قالوا إن الايمان قول وعمل واعتقاد وأن هذه الأشياء جزء لا يتجزأ من الإيمان فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فانه كافر كافر بمعنى أنهم جعلوا القول والعمل جزءا من الإيمان وشرقا في وجوده وجوده. حتى قالوا إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان ولو صلى وصام وزف وحد فإنه إذا فعل كبيرة خرج من الإيمان ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم يقفع وقال بعضهم يكون في منزلة بين منزلتين في ايضا قوائم اخرى متبرعه لكن هذه هي الاصل منهم من يقول الايمان هو القول فقط فاذا قال الانسان بلسانه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فهو مؤمن لكنه مخلد بالنار لان من قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه فهو منافق هؤلاء يسمونه مؤمنا ولكنه يقول إنه مخلط بالنعم وهذا لا شك أنه منافق لقول أنه سنة وجماعة وللقرآن يقال لقول الله فعال ومن الناس من يقول آمنا بالله وبدهم الآخر وما هم وما هم دون أمنين. وأيضا فإن الله سمى هؤلاء الذين يقولون بأسنة ما ليس في قلوبهم سمى منافقين فكيف نسميهم امنين فاذا اهل السنه والجماعه يقول الايمان قول وعمل واعتقاد ويستدلون لذلك بأدلة الله لكم منها ما تطمئن به النفس وخالفهم فرقتان المخالفه الاصليه الفرقه الاولى قالوا الايمان هو اعتقاد القلب فقط والاعمال لا تدخل في الايمان وهؤلاء المرجئه وعلى راسهم الجهنيه الذين يقولون ان الناس في الايمان سواء وان الايمان هو اعتقاد القلب واما الأعمال فانها ليست لا تدخل في الايمان لا حقيقه ولا مجال والطائفه الثانيه قالوا ان الاقوال والاعمال من الايمان لكنها شرك في وجوده بمعنى أنه إذا فقد منها شيء فقد الإيمان كله فقالوا من لم نزج فهو كافر ومن لم يصلي فهو كافر ومن لم نصف فهو كافر ومن لم يحج فهو كافر ومن عق والديه فهو كافر وبعضهم قال لا نسميه كافرا ولم نسميه مؤميا ولكن نقول هو في منزله بين منزلتين وهذا مذهب لخير نذهب من يرون انفسهم اذكياء اذكياء العالم وهم المعتزله والذي قبله نذهب الخوارج فكان الخوارج اشجع منهم الخوارج قالوا نقول كافر ولا مباني وهؤلاء القولان لا كافر ولا مسلم في منزل بين منزلتين فأحدث مرتبه لم ينزل الله بها سلطانا وهي المنزله بين منزلتين طيفين قال قائل ألمت الأسنة هل الأعمال شرط في, وقوع في وجود الإيمان هل الأعمال شرط في وجود الإيمان قلنا منها ما هو شرط ومنها ما ليس بالشرط فقول لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شرط في وجود الإيمان من لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله فهو كافر وإن آمن بالله ومن لم يصلي والصلاة عمل فهو كافر وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وإن آمن بالله لكن من لم يزكي والزكاة من الأعماء من الإماء فليس بكافر فصار الان ان فقد الاعتقاد في القلب كفر انسان وان وجد لكن تخلفت الاقوال او الاعمال ففيه تفصيل ان دلت النصوص على انه يكفر كفر والا فلا اتبعوني جماعه فمن قال انا اؤمن بالله ولا اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله فقد قولا فقد قولا ولكنه يكفر ذلك ومن قال, ومن قال آمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن لم يصلي فقد سفر على قول الراجع ومن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأؤمن بالله وأو ولكن لم يزكي فليس بثال وعند الخوارج كافر. وعندما تزله في منزله بين المزلتين إلا أن كان أن كانوا يرانا كفر, كفر مانع الزكاة ثم قال تزيده التقوى وينقص بالزلل يجب تسكين ينقص من أجل الوزن وزن البيت وإن كان لا يوجد ما يوجب جزمها لكنها تسكن وعلى هذا فنقول ينقص مرفوع برمه مقدره على اخره منع من ظهورها اقامه الوزن اقامه الوزن البشري فيزيد بالتقوى انت هنا تزيده التقوى تزيده التقوى اي تقوى الله تزيد في الايمان وهنا نبحث هل الايمان يزيد أو ينقص نقول مذهب السلف أنه يزيد وينقص يزيد وينقص وقال بعض العلماء من السلف قل يزيد ولا تقل ينقص وقالت المرجئه لا يزيد ولا ينقص وقالت الخوارج والمعتزلة لا يزيد ولا ينقص فلقال إذن أربعة أن تقول يزيد وينقص أن تقول يزيد ولا ينقص ولا يعني ولا تقول ينقص وهذا لأهل السنة وجماعة الثالث لا يزيد ولا ينقص وهذا قول المرجئه وقول الخوارج المتزل هير لأنه يقول الإيمان إما كل كله واما أن يعدم كله فنبدأ أولا بالعقيدة هل العقيدة تزيد وتنقص الجواب نعم تزيد وتنقص بلا شك وذلك لأن الاعتقاد مبني على العلم والعلم مبني على طرق العلم وطرق العلم تختلف انتبه. هذا الدليل أقرى الاعتقاد يزيد وينقص لماذا لأن الاعتقاد مبني على العلم والعلم يزيد وينقص باعتبار طرقه فلازم من ذلك أن يزيد الاعتقاد أو ينقص هذا عقل أما شرعا فقد دل الشرع على أن الاعتقاد يزيد وينقص وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلب، ولكن ليطمئن قلب، فصار الاعتقاد يزيد وينقص لدليلين أحدهما أثر والثاني نظري ويشئت كل أحد مع سمع والثاني عقل ما هو الأثر يا فؤاد؟ عن إبراهيم. لا، وقال يا ظاهيم ربي أرينك فتح الموت تمام يعني اليسار إيمامي ثلاثة ما عقلي خالق نعم يغتلق التحبات وينقص بحسب طرق ونغيب مثلا محسوس لهذا إذا أخبرك رجل ثقة بخبر اعتقدت مقبرة قل لا ها. طيب إذا جاءك ثاني أخبرك بهذا الخبر ها. زاد اعتقادك ثالث يزيد راضي يزيد شهدت أنت بنفسك يزيد ليس كذلك ولهذا قال المحدثون ان المتواتر يفيد العلم اليقين او الضروري على خلاف الجهاد انتبه صار الاعتقاد يزيد وينقص او لا نعم يزيد وينقص حتى انت بنفسك الان احيانا يكون عندك صفاء صفاء ذهن وحضور نفس فتتعبد الله وكانك تشاهد الجنه والنار احيانا تستولي عليك الغفلة ولا يحصل عندك هذا الاتقاء ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إذا كنا عندك وذكرت الجنة والنار فكأنما نشاهدها رأي عين فإذا ذهبنا إلى أهلنا وعافصنا الأولاد والنساء يعني غفلنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا حنظة ساعة وساعة ساعة وساعة وهذا امر مشاح اذا الاعتقاد يزيد وينقص لانه التعليل العقل لانه مبني على العلم والعلم يزيد وينقص بحسب الطرق المؤديه اليه طيب القول من الايمان هل القول يزيد وينقص يكاد انسان يطيل من على المنصه القول يزيد وينقص <تصفيق> اين الذي يذكر عشر مرات مثل الذي يذكر خمس مرات اي مؤذي الاشهر اذا القول يزيد وينقص اذا زاد القول زاد الاهناء اذا زاد القول زاد الاهناء وزياده القول هل يبل كميه او بالاول كيفيه تاره بالتنميه وتاره بالكيفيه وتاره بهنا صح، الإنسان يقول لا إله إلا الله موقن بها قلبه تماما مستلزم لمقتضياتها هذا أزيد من من قالها مع الغفله والإنسان الذي قال عشر مرات لا إله الا الله أزيد من الذي قال خمس مرات، فزيادة القول تكون بالقوة بالكمية والكافية إذا زاد القول وقلنا انه من الايمان لازم، ها لازم زيادة الإيمان. <تصفيق> وإذا نقص القول نقص الايمان طيب ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم للنساء ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب لدب الرجل الحازم من احداكم قالوا يا رسول الله ما نقصان دينه قال اليس اذا حارت لم تصلي ولم تصنع والصيام والصلاه عمل فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقصه من الحائط نقصا في الدين. إذا هنا نقص الإيمان بنقص العمل واضح. وكذلك العمل الذي يصلي أربع ركعات أكثر من الذي يصلي رثة فيقول إيمانه ازيد يكون إيمانه ازيد فصار الآن أزيد. زيادة الإيمان ثابتة شرعا وحسا وإنشير ثمن وعقلا طيب قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه ايمانا فعما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون من أي أنواع زيادة زيادة القول أو العمل او الاعتقاد ها. كلها كلها يزدادون ايمانا ويزدادون عملا إذا كانت في الآية فيها أمر بأعمال أو قول إذا كانت فيها أمر بأقوى طيب ما هو سبب زيادة الإيمان الآن تقرر عندنا أن الإيمان يزيد في الاتقاء والقول والعمل ما سبب زيادته يقول مالك يزيد بالتقوى وهذه أحد وهذا أحد أسباب الزيادة التقوى تقوى الله عز وجل أي تقوى ما يغذر والتقوى هي اتخاذ وقايه من عذابه سبحانه وتعالى بثير الأوامر واجتناب النواهي فكلما زاد الإنسان من فعل الطاعة زاد ايمانه وكلما تجنب النواهي مخلفا لله زاد زاد إيمان اذا فعل الطاعة تقربا الى الله يزيد في الايمان وترك المعاصي تقربا الى الله يزيد في الايمان هذا سبب السبب الثاني النظر في آيات الله فان النظر في آيات الله الكونية أو الشرعية يزيد في الإيمان. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تُؤلِّئ الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات كونية ولا شرعية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تُؤلِّئ الآيات والنظر عن قوم لا يؤمنون. هذه آيات كونية. القرآن قال الله تعالى فيه هدى للمتقين هذه ايات شرعيه فالنظر في ايات الله الكونيه يجلس انسان ساعه يتفكر في خلق السماوات يتفكر في خلق الارض هذه المخلوقات العظيمه الواسعه كيف هي منتظمه منذ الازل ليس فيها ما يتناقض او يتدافع ليس فيها خراب خرج بصرها في رمو الفطوع فيتأمل يعرف النهم من خلق الله عز وجل ثم يتأمل إنشاء في نفسك إنشاء في نفسك يتأمل لو تأملت في نفسك فرأيت من آية الله العجب العجاب. هذا الجسم الذي نحن فيه إنه معامل معامل كيموية وأشياء يكون في الاصطلاة لا أعرفها لكن معامل عظيمة في هذا الجسم مع أنك لا تحس بشيء لا تحس بشيء لو أن بيضة مرت على برائك لا أحسست بتتحرجها أليس كذلك؟ لكني الآن تمر بالأمأة ولكن لا تحس ما ظنك لو كنت تحس بمرورها بعمائك كما تحس بمرورها على الجلد، لكان كل اللي تتحكك ما تستطيع أن تنام أليس كذلك؟ لكن محذر جل بحكمته جعل الداخل ليس فيه احساس ليس فيه إحساس من أجل أن لا يتألم الإنسان بمرور الطعام والشراب وهيضا ثم منظر الإحساس أيضا في الجلود هل هو على حد واحد لا فيه مناطق حساسه جدا اي شيء يمر عليها تتاثر وتحس في مناطق ما تحس هذا الاحساس باطن القدم هل يحس كباطن اليد لو تمشي الثقه على باطن القدم ما احسست لانه لو كان حساسا ما استطعت ان تمشي لكن الله عز وجل جعله هكذا غير حساسه الشعور الان الراحه ما فيها شعر باطن القدم ما فيها شعر لو كان في شعر في باطن اليد نعم لتلوث بالطعام ولتلوثت الاشياء ولما, ولما أتقنت الشيء بدقه ولهذا لو ثبت قفازين تعمل عمل بيدك ما ارقمته تمام وكذلك في القدم انا كلها نحن معرفتنا بهذه الاشياء سطحيه لكن لو انك اتيت الى واحد من القده وعود اشرح لك ما في الإسلام من الايات لبهرت ولهذا قال تعالى وفي انفسكم افلا تبصرون اقول ان التفكر في ايات الله الكونيه والشرعيه يزيل في الايمان التفكر في الآيات الكونية يزيد في الايمان وهو ظاهر لانه محسوس التفكر في الايات الشرعيه يزيد في الايمان بلا شك لكن يحتاج الى كون الانسان بصيرا في احكام الشرع حتى يعرف الحكمه في الاشياء التي شرعها الله وهذا يخفى على بعض الناس ولا سيما من اعرض عن ذكر الله فانه لا يفتح له باب النار يقول المعري يد بخمس مئين اسجدا وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستعيد بمولانا من النار كان الناس هم المشرعون حتى ينتقدهم هذا الانتقاد خمس مئين عسجد العسجد الذهب يعني خمس مئة دينار دية اليد فإذا سرق ربع دينار قطعت فكم كانت قطينا ربع دينار ليش إذا, إذا قطعها انسان يلزم بخمس مئة دينار وإذا, وإذا سرقت ربع دينار قطعت هذا لا يعرفه الحكمه فيه الا من فتح الله عليه وأقبل بالصدق على تأمل شريعة الله لا بانتقاد أنا أقول لكم إن الإنسان الذي يريد أن ننظر إلى الشريعه بانتقاد والله لن يفتح الله له باب المعرف أما اللي ينظر إليها باسترشاد يطلب الرشد فهذا يفتح الله عليه ويبين له من الاسرار ما يخفى على كثير من الناس ما هي الحكمة يقول المجيب المجيبا للمعرّي قل للمعرّي عار أي ما عار تهل الفتاوى وهو عن ثوب التقى عار صيانة النفس أغلاها وأرخصها حماية المال تفهم حكمة البارد يقول بقبيعة يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار صيان في النفس أغلاها وأرخصها حماية المال تفهم حكمة البارد يعني أنها تودى بخمس مائة دينار إيش صيانة للنفوس وتقطع بربع دينار حماية للأموال وهذه حكمة عظيمة لأن من علم أنها ستقطع بخمس س س يغمر دينار إذا قطعت إذا قطع اليد أو تقطع يدها أيضا سوف يحكي ومن علم أنها ستقطع بربع ديناس سوف يعتمني عن يسترق فهذه الحكمة فأقول إنه يجب علينا أن نتامل الايات الشرعية تأمل السرشال لا تأمل انتقاد لا تأمل انتقاد حتى يفتح الله لنا من الخير ومعرفه حكمة الله عز وجل ما يخفى على كثير من الناس وإذا أردت أن تعرف هذا انظر أحيانا تقرأ الكتاب تقرأه قراءة منتقدا على مؤلفه فتجدك لا تستفيد منه كثيرا وأحيانا تراجع الكتاب تسترشد من معلقه فتجدك تنتفع كثيرا حتى لو رأيت منتقد تجد أن له تأويلا يمكن تصريحه فيه نعم. نعم. بابا. بابا هذا على ذلك في السنه؟ نعم، هذا موضوع عام. وتصدر يكون على السنه. نعم. لما يقال بدعه اشمل معنى الذكر. نعم. واركب هاي بن حتى الكفر اشمل. اكم في القول والعمل واعتقاد. مرادهم على القول العام واعتقاد الموافقه اللي هو ايمان بالله نعم يعني انت جزاك الله منا من الاصول الو... كو يلا يلا علي انا اقول ان فقط والاعتقاد ايش انا اقول ما هو فقط في التقييم الإستقامة الأولى وأعم ولا العمل في السنة هذه السنة كيف يكون مخالف لسنة نقول مبتدى هنا مستقالي. لا ما نقول لا لا لكن يعمل متقدما بذلك الى الله أما إذا كان غير متقدم معناها لا ينثر عمله نعم يقول سمنا الرحمن الرحيم ايماننا قول وقص وعمل تزير التقوى وتقوى الايمان اسمه جماعة ثلاثة اشياء مؤكد من ثلاثة اشياء القول والقص والعمل والقصد هنا جمع الاعتقاد وسبق لنا اخلاق في هذه المساله بين اهل السنه وبين ريح. قال تزيده التقوى وينقص بالزلل استفدنا من هذا, البعيد من هذا الشطر ان الايمان يزيد وينقص فهل هناك دليل على زيادته ونقصه الجواب نعم قال الله تبارك وتعالى ليزدادوا ايمانا مع ايمان وقال تعالى كما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وقالت تعالى يزداد الذين امنوا ايمانا وهذا نص في كتاب الله عز وجل والزياده زياده الايمان تكون بالقول تكون في القول وفي العمل وفي الاعتقاد وشرحناها بالأمس وقلنا إن الاعتقاد يختلف قوة وضعفا بحسب, بحسب الوسائل الموصلة إليه وبينا وجه ذلك أن الاعتقاد مبني على العلم وأن العلم يختلف قوة وضعفا بحسب وسائل وترق كذلك بينا أن الزيادة تكون في العمل كميه وكيفيه ونوعا انتبهوا. نزيد اليوم نوعا كميه وكيفيه ونوعا النوع الواجب افضل من التطور بقول الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه الصلاه ايضا هذا بالجنس الصلاه افضل من الصدقه الصلاه افضل من الصدقه الاضحيه في وقتها افضل من الصدقه هذا في الموت في الكميه من صلى عشر ركعات فايمانه ازيد من من صلى ها؟ ركعتين في الكيفيه من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتامل وتلتب لما يقول ليس كمن صلى صلاة غير على عيد هذا الواجه أسباب الزيادة أسباب زياده الإيمان ذكرنا أن, أن لها أسبابا منها النظر في آية الله ها؟ والنظر الكونية والنظر في آية الله والشغيل والطاعة يعني. الطاعة من اسباب زياده الإيمان قال المؤلف وينقص بالزلل يعني الإيمان ينقص بالزلل فإن قيل ما هو الدليل على نقصه فالجواب على ذلك أن الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين العقل ودين هذا دليل الدليل الثاني دليل العقل وهو أنه إذا ثبتت الزيادة ها. ثبت النقص لانه لا توقع الزيادة إلا بوجود مزيد ومزيد عليه فإذا ثبتت الزيادة بالنص فقد ثبت النقص ايضا لانه لا يتصور زياده الا بمقابلها نقص فمثل قلنا هذا الرجل زاد ايمانه مع انه قبل ذلك كان ناقص فجيل النقص اذا مركب من شيئين اولا النقص على ذلك كما في قوله من ناقصات عقل ودين الثاني اللزوم او التلازم فانه لا يمكن زياده الوجود بوجود نقص ثم أعلم ان النقص يعني نقص الايمان على قسمين نقص لا حوله الانسان فيه كنقص دين المراه بترك الصلاه في ايام الحيض فان هذا لا اختيار لها فيه بل لو قالت تعوني اصلي حتى لا ينقص, لا ينقص ايماني قلنا هذا حرام عليك لو صليت لذات نقص الإيمان أكثر إذن هذا نقص لا حيرة للإنسان فيه فهل يلام عليه هل... الناق... الذي نقص الدينه أو لا لا يلام عليه لأن هذا الاختيار له فيه إطلاقا فلا يلام عليه أز... الثاني نقص باختيار الإنسان نقص باختيار الإنسان فهذا ينقسم الى قسمين من حيث اللوم ان كان سببه المعصية او ترك الواجب كان سببه المعصيه او ترك الواجب فانه ايش يلام عليه ويأثم به وان كان نقصه بترك تطور غير واجب فانه لا يرام عليه لا يرام عليه لوما يؤثم به وإن كان قد يقال يا فلان اجتهد في العمل الصالح ولهذا قيل لابن عمر في المنام نعم الرجل لو كان يقوم من الليل وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عبد العاص يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل وهذا لا شك انه نوع لوم لكنه لوم لا اثم به بخلاف من ترك الواجب او فعل المحرم فانه يلام لوما ياثم به اذا نقص الإمام نقول على قسمين القسم الأول أن لا يكون للإنسان فيه اختيار فهذا لا لوم عليه فيه ومثاله مثاله ترك المرأة الصلاة أيام الحي ومثاله أيضا أن يموت الإنسان صغيرا فإن إيمانه ينقص عمن عمر لأن من عمر زاد إيمانه وزاد عماله فهذا النقص إيش لا أحلة لو فيه فلا ولا معرف لا قد. والقسم الثاني ما كان للإنسان فيه اختيار. فهذا إن كان واجبا فهو ملام آثم وإن كان غير واجب فقدر ولكنه لوم لا إثم فيه وعرفتم الأمثلة وقول مالك ينقص بالزلل البهون هنا للسببيه والزلل مصدر زلل يزل زللا وهو مثل الزلق يعني الخروج عن الاعتدال هذا هو الزلل فاذا خرج انسان عن واجبه نقص ايمانه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونحن في ايماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني نحن الضمير يعود على اهل الاثر بان هذه العقيده او هذه المنظومه مبنيه على مذهب اهل الاثر يعني نحن اهل الاثر نستثني في ايماننا والاستثناء في الايمان أن نعلق بالمشيئة أي مشيئة الله فيقول أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله فنحن نستثني في الإيمان ونرى أنه جائز بل نفصل في ذلك كما سنذكر إن شاء الله وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الإيمان حرام قالوا لأنه منبئ عن شك فإذا قلت أنا مؤمن كانك شاك في الموضوع فيكون الاستثناء كن واجب حراما يكون الاستثناء حراما لأنك شكك هل أنت مؤمن أو المؤمن وقال بعض العلماء بل الاستثناء واجب يجب لانك اذا قلت انا مؤمن ولم تقل ان شاء الله فانك تكون قد كيف نفسك وشهدت لها بانك قمت بكل واجبات وتزكيه النفس تزكيه النفس حرام وعلى هذا فيجب ان تقول انا مؤمن ان شاء الله لان لا تزكي نفسك قالوا ولأنك لا تدري فلعلك الان مؤمن ثم, ثم تكفؤ ما, ما تدري والإيمان النافع هو الذي يوافي به الانسان ربه ويكون, ويكون في اخر الحياه هذان القولان الاول إيش تحريم الاستثناء والثاني وجوب الاستثناء فالصحيح أن الاستثناء ينقسم إلى واجب ومحرم وجائز هذا هو الصحيح فإذا كان الإنسان مستثنى في ايمانه خوفا من التزكيه نعم فالاستثناء واجب لأنه إذا جزم بأنه مؤمن فقد شهد لنفسه بأنه مؤمن والمؤمن له جنة فيكون قد شهد لنفسه بأن له جنة ولا يجب أن يشهد لأحد بأن له جنة إلا ما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا كان يخشى من التذكية فالاستثناء واجب واذا كان الحامل للاستثناء التردد وعدم الجزم كان الاستثناء حراما بل منافيا للايمان وثالث اذا كان الاستثناء للتعريف اي انا مؤمن بمشيئة الله فهذا شائع لان هذا هو الحقيقه والدليل لذلك قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمين فالتعليق هنا ليس للتردد لأن الله غير متردد وانما هو لبيان العله وهو ان دخولكم بمشيئه الله ومن ذلك قول سائر القبور وانا ان شاء الله بكم لاحقون فإن لسان لا يشك في انه سيلحق بالاموات لكنه اتى بالمشيئه اتى بالمشيئه بيانا للتعليم اي ان لحوقنا بكم يكون بمشيئه الله تعالى فليستهبوا ايمانا قسم الى كم محمد نعم، نعم. إذا كان حامل عليه الشك والتردد، والثاني عنصر الأخ لألى وراء عند كيف؟ هذا اللي قال الله الحمد الواجب الواجب نعم <تصفيق> لا <تصفيق> نعم <تصفيق> الاخر لا لا هو الان عن الواجب سليم إذا كان حامل على ذلك خوف تسكية النفس إذا كان حامل على ذلك خوف تسكية النفس كان واجب طيب الثالث هنا نعم إذا كان التعليل فهو جائب إذا قلت أنا مؤمن ان شاء الله يعني بمشيئه الله فهو جائب هل لهذا نقول أن يعلق بالمشيئة على سبيل التعليل صالح أقول شاء الله شاء الله لأن الإنسان لاحق جزمة طيب ومن قوله تعالى لتدخلون المسجد الحرم إن شاء الله فإن هذا ليس للتعليق لأن هذا, لأن هذا من عند الله خبر من عند الله وهو سبحانه وتعالى جازم به نعم المحرم إذا كان الغرض الحامد أو التردد يعني متردد هو مؤمن ولا لا ولهذا قلنا إنه, إنه محرم بل هو ردة يعني انا أنا مؤمن يعني إن شاء الله إن شاء الله مؤمن متردد هل هو جازم أو أو غجاس رأى ولهذا يقول إذا قالك الرجل سأزورك غدا إن شاء الله تقول له أحيانا لا تقول إن شاء الله هجز مع أنه مشروع أن يقول إن شاء الله لكن الإنسان يعرف أنه إذا قال إن شاء الله معناه التردد. فإذا كان حامل للاستثناء في الإيمان الشك والتردد فإنه يكون كفرا لوجوب الجذب الإيمان فقول ماله رحمه الله ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فإن كان لشك فهو حرام والكفر نعم فاستمع يعني استمع أقول واستبد يعني اطلب بيانة حتى عليك وقد عرفنا أن الاستثناء ينقسم إلى ثلاث اقسام وقولوا استمع لم يقل فاسمع لأن الاستماع الانصات والسماع عن قصد والسماع يكون عن قصد ويكون عن غير قصد ونذهب لهذا مثل لو مررت برجل يغني غناء محرم وسمعته هل أسمع عليك لكن لو استمعته وانصت إليه نعم لكنت آتنا ويدل على هذا الفرق قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا قال استمعوا له ولم نقل فاسمعوه لاننا سميناه من قبل اذا قرئ القران لولا ان نسمعه لم يقل استمعوا له وانصتوا ونحن في ايماننا نستثني الى اخر هل خالف احد في هذا الاستثناء قلنا إنهم خالفوا في ذلك على قولين القول الأول وجوب الاستثناء والثاني تحريم الاستثناء والصحيح التفصيل ثم قال ولا, ولا تقل إيماننا مخلوق قبله نتابع الاختيار من أهل الأثر ونقتب الآثار لا أهل الأشر نتابع, نتابع الاخيار الاخيار جمع خير وهم السلف الصالح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فنحن نتابع الأخيار وقول من أهل الأثر المراد الأثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن شئت فقل المراد به ما هو أعم من ذلك وهو ما ثبت عن طريق الشر وضده أو مقابله العقل الدليل العقلي ما ثبت بالعقل نعم الدليل العقلي ما كان ثابتا بالعقل والأثر ما كان ثابتا بالأثر وعلى رأسها بالمعنى العام القرآن والسنة ثم ما روعا الصحابة الكبير ونقتفي الآثار الآثار جمع أثر وهي النصوص الواردة بالشرق لا أهل الأشر يعني لا نتبع أهل الأشر والبطر والفرح بما هم عليه من البدع وهو إشارة إن إلى أن هذه المساله قد استلف فيها أهل الأثر وأهل الأشر ونحن نتبع في ذلك أهل الأثر نعم نعم قال بعض العلماء إن إنه يزيد ولا نقول ينقص لأنه لم يرد ولكن نقوله بل قد ورد ما رأيتم من أقصاه عقله ودين وهذا يسم يدخل فيه الإيمان لأن إمام الدين وأيضا لا تعقل زيادة إلا في مقابله في في, المقابلة في نقص فالأول دليل ثمين والثاني دليل عقل نعم كده ايه لا احيانا الذهن ويزداد ايمانه حتى كانه يشاهد امور غبيه بعين هذه زياده ما فيش من الظاهر ينقص ويزيد ربما يعمل معصية تكبرها الصلاه فيكون نقص حين عمل المعصية ثم رقق الصلاه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يزن الزاني حين يزني وهم ومع ذلك اذا كان من الزنا رجعوا اليه إيمان ايش بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تقل ايماننا مخلوق ولا قديم هذا بحث أحدثه المتكلمون ولم يكن في كتاب الله ولا سنه رسوله ولا فرعه في اهل الصحابه وهو هل الايمان مخلوق او غير مخلوق وقد سبق لنا بحث أهم منه أكثر وقوعا وهو الاستثناء في الإيمان وبينا أن القول الراجح في الاستثناء في الإيمان أن فيه تفصيلا فإن كان الحامل على الاستثناء شف أو تردد فهذا محرم بل كفر وإن كان الحامل للاستثناء خوف تزقية النفس فهو واجب وإن كان الحامل على الاستثناء بيان أن إيماني واقع بمشيئة الله فهذا جائز أما هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق فهذا محدث حدث بعد أن حدث القول بخلق القرآن فصاروا يتحدثون يتسألون هل إيمانك مخلوق أو لا ماذا تقول إن قلت مخلوق أخطأت من قلت غير مخلوق أخطأت ولهذا قال لا تقول ايماننا مخلوق ولا قديم قديم بمعنى غير مخلوق لأن القديم عندهم هو الشيء الازلي الذي لم يخلق من عدم يعني لا تقول هذا ولا هذا بل قل آمنت بالله أو أنه مؤمن سواء جعلته مخلوقا أم غير مخلوق لماذا قال فانه يشمل للصلاه نعم فانه يشمل للصلاه ونحوها من سائر الطاعات ففعلنا نحو الرفوع محدث وكل قران قديم تبحثه الايمان يقول المعلف يشمل لشيء محدث والمحدث مخلوق ولشيء غير محدث وغير محدث غير مخلوق مثال ذلك الصلاه الصلاه فيها قول وفعل الافعال التي فيها كلها مخلوقه صح كل الافعال التي في الصلاه مخلوقه لانها صفه حادث وصفه الحادث حادث الأقوال فيها وفيها الأقوال فيها وفيها أمري بالمعروف ونهي عن المنكر هذا مخلوق تراعس القرآن يقولنا القرآن غير مخلوق القرآن غير مخلوق وهو من الإيمان هكذا قال المؤلف قال لا تقل ما مخلوق ولا غير مخلوق لانك ستقرا القران فهل القران مخلوق لا ولكن من القول الراجح في هذه المساله ان ايماننا مخلوق ايماننا كل مخلوق اما قراءه القران فان القراءه التي هي فعل مخلوق والقران غير مخلوق لكن لكن القران ليس هو ايمان القرآن مما أنا مؤمن به انتبه القرآن ليس هو لكن إيماني لكنه مما أنا مؤمن به وفرق بين الإيمان وبين ما أنا مؤمن به وإلا كان نقول العقيدة أيضا أنا أعتقد أن الله عز وجل حي قيوم موجود هذه العقيدة ليس مخلوقه؟ نعم مخلوقة لكن معتقد غير مخلوق كلامي انا بالقران مخلوق لكن ما اتكلم به نعم غير مخلوق ولهذا فنقول كلام المؤلف رحمه الله فيه نظر بل نقول ايماننا كله مخلوق والقران ليس من ايماني ولكن قراءتي بالقران من ايماني بان القران عندنا من أهل اهل السنه قول باللسان وعمل بالأركان واعتقان الجناب. وعلى هذا فمن قال إيماني مخلوق قلنا سرقت هكذا نقول ما آمنت به مخلوق غير مخلوق في التفسير ما آمنت به منه مخلوق ومنه غير مخلوق فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق وأنا مؤمن به والقرآن غير مخلوق الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر نشوف المخلوق من هذه الأشياء الملائكة مخلوقون الكتب غير مخلوق القرآن هو مخلوق عملي غير عملي الإيمان في الرسل إيمان بمخلوق اليوم الآخر مخلوق فصار المؤمن به منه مخلوق ومنه غير مخلوق أما إيماني أنا فإنه مخلوق لأنه حادث أنا لم أكن شيئا مذكورا فكنت شيئا مذكورا وأعتدت الإيمان وعلى هذا فالقول صحيح أنه يجوز أن يقول الإنسان ايماني مخلوق لأنني مخلوق فإذا أورد علي المولدين أنت تقرأ القرآن هل القرآن مخلوق أقول لا لكن القرآن ليس إيماني القرآن مما أنا مؤمن به وليس هو ايماني في كلام المؤلف رحمه الله نظر لكنه فصل هذا التفسير وعرفت من سبب التفسير قال ففعلنا نحن, نحن الركوع محدثه وكل قران قديم فابحثه هذا ايضا مما يؤخذ المؤلف هل القران قديم او حادث حادث القران حادث يتكلم الله به حين انزاله يتكلم به حين انزاله فيتلقاه جبريل فياتي به النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على هذا ان الله يتحدث عن مسائل مضت برفض الماضي يقول عز وجل واذ غدوت من اهلك تبوء المؤمنين مقاعد الاقتراب اذ غدوت يعني فيما مضى وهو اشاره الى غزوة اخرى ويقول جل وعلا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما إذن هذه الآية نزلت بعد, بعد أن حصلت الشكوى أو قبل بعد شك لأنه عبر عنها بلفظ الماضي فإن قال قائل عبر عنها بلفظ الماضي لأنه متحقق الوقوع فهو كقوله اتى أمر الله فيتتعين قلنا هذا يعباه قوله والله يسمع تحوركنا لأن يسمع في المضارع لحكاية الحال يعني يسمع حين تحاورتم فأخبر الله عن شيء مضى بصيغه المضارع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 بعد أن سأل إذا فهو محدث، وفي القرآن صريح: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا سمعوا. وقد اول من يقول إن القرآن قديم اول قوله محدث أي محدث انزاله.